وَمَا أنت بهاد العمي عن ظلالته وما أنت بهاد العمي عن ظلالته إن إل تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن إل تسمع إلا